أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةٌ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ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 رأى يسعى فحشر فنادى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله هنالك الى الاخره والاوله ان في ذلك لعبره لمن يخشى اانتم اشد خلقا ام السماء بناها